وأسألك بأسماءك يا منوين يا منوين يا مفصين يا منوين يا مفصين يا مبدل يا مسهين يا مبدل يا مسهين يا مذلل يا منزيل يا محول يا مجمل يا مذلل يا منزل يا محول يا مجنني <تصفيق> يا مكمل يا مكمل يا مطول يا مفضل يا مذلل يا مذلل يا منزل يا منزل يا, يا محول يا مجنني يا محول يا مجنني يا محول يا مجنني يا محول يا مجمل سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان اجرنا مننا